ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم منع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آيات قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلونا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 فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن على حرسكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين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 أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أَمْ لكم كتاب فيه تدرسون إِنَّ لكم فيه لما تخيرون أَمْ لكم أَيْمَانٌ علينا بَالِغَةٌ إلى يوم الْقِيَامَةِ إِنَّ لكم لما تحكمون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 لولا أن تداركه نعمة من ربي لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون هو لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين.